سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في غزة قصة الصراع تحدثنا أمس عن مؤتة عن أسبابها وأحداثها ونتائجها وأخذنا منها نموذجا رائعا لجند العقيدة هذا الجندي الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدرسته هذا النموذج الذي نريد أن نأخذ منه مثالا وقدوة حتى ننجح الآن في تحرير القدس كان هذا النموذج هو جعفر بن أبي طالب أحد القواد الثلاثة الذي كان يمسك الراية بيمينه فعندما ضربوه وقطعوا يمناه أخذها بشماله ورفعها لأنها دليل نصر المسلمين وسقوطها معناه الهزيمه أمسكها بشماله فقطعوا له شماله فأمسكها بعضديه حتى مات شهيدا جعفر بن أبي طالب مات شهيدا بعد أن طعن بضعا وتسعين طعنة كانت كلها في وجهه لم يطعن طعنة واحدة في ظهره لم يولهم الدبر هذا هو النموذج الناجح الذي أبدله الله تبارك وتعالى بجناحين يطير بهما في الجنة الذي ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه ليخبر أهله بوفاته واستشهاده رضي الله عنه وقبل أولاده وشمهم وذرفت عيناه بالدموع على جعفر ابن أبي طالب صلى الله عليه وسلم كيف نجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعداد جيش العقيدة ما سمات هذا الجيش ما المراحل التي مر بها حتى يفتح القدس ويحذرها هذا نلتقي به في حلقة خاصة في حلقة أخيرة نلتقي به اليوم مع غزة قصة الصراع ولكن بعد هذا الفاصل أنا الشعب الفلسطيني أنا الشعب الفلسطيني نيران البغي تدويني أنا المحروم من أنا الجرح الذي نزفا أنا الدمع الذي زرفا أنا اللحن الذي عزفا نشيد النصر والتمكين رد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعارك وسير هذه الجيوش ولكن كان الاعتماد أساسا على رجل العقيدة على هذا النموذج الذي رباه على عينيه صلى الله عليه وسلم كيف فعل ذلك وما المراحل التي مر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا بعد ماذا حدث في تبوك وما بعدها نلتقي بكل هذا اليوم إن شاء الله رب العالمين في حلقة خاصة بن راما نمر من خلالها بمجموعة مواقع ليس ككل حلقة نمر بموقعة واحدة نذكر فيها الدروس المستفادة وتفاصيلها اليوم إن شاء الله رب العالمين نظرا لكونها حلقة أخيرة من غزة قصة الصراع نمر سريعا بهذه المراحل التي أثثها الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده أبو بكر ومن بعده عمر إلى أن تم تحرير القدس ولذلك نستأذن حضراتكم ان احنا مش هنستقبل اتصالات غير فاخذ ربع ساعة بس من الحلقة عشان يعني نتيح الفرصة لدكتور جمال انه هو يغطلنا كل هذه الجوانب في هذه الحلقة جزاكم الله خيرا ونبدأ بداية بالترحيب باستاذنا الدكتور جمال عبدالهادي استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة ام القرى سابقا اهلا وسهلا استاذنا الدكتور جمال دكتور. زي ما قلنا دكتور جمال حنبدأ من تبوك احنا تكلمنا مرة فاتت عن نه مؤته نه النهاردة نبدأ من تبوك التي سيرها الرسول صلى الله عليه وسلم في الحر الشديد مع قلة المال مع قلة الظهر لما لماذا كانت تبوك ومتى وقعت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني بعد موقعة مؤته اهتزت هيبة الدولة الرومانية في المنطقة هدينهم 600 سنة فجأة وجدوا أنفسهم وقالوا لهم اخرجوا من بلادنا وليس لكم بقاء على أرضنا فقررت الدولة الرومانية أو قائد الدولة وهو رقل تيسير حملة من أربعين ألف مقاتل روماني ومعهم نصارى الشام لغزو المدينة المنورة بلغ الخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيكنت الظروف قاسية الدنيا حر وفي قلة في الظهر فالله سلم فتح باب الإيه يعني طبعا شاور أصحابه وقالوا بل نحن نخرج إليها المسافة من المدينة المنورة إلى تبوك حوالي 450 كيلو يعني حوالي ااا 450 ميل 780 كيلو أه أه بين تبوك بين المدينة وبين تبوك فلذلك الرسول فتح باب الاكتتاب لجيش العسر فتسابق الناس وجهزوا هذا الجيش يعني أذكر منهم عصام المعبان جهز خمسمائة يعني بعير بأحلاسي وقتابها أو بكر خرج صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه بماله كل عمر خرج بنصف ماله واللي كان عنده شوية تامر شوية شعير يقدمهم الستات اللي عندها عقد اللي عندها خلخال كله يدفعوا في حج النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط أغنياء الصحابة هم الذين دفعوا أموالهم لذا في ناس آخرون اللي هم ما عندهمش شي حاجة واشتاقوا للجهاد اللي معارفين بركة الجهاد ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احملنا احنا عاوزين نجاهد معك عاوزين نحرر بيت المقدس عاوزين نحرر ارض الشام خدنا معاك فيقول رسالة يعني يقول يعني لا اجد ما احملكم عليه تولوا وعيونهم تفيض من الدم حزنا الا يجدوا ما ينفقون يشوف الام عندها حب عاوزة تشارك فورا جاهز ربيل صلى الله عليه وسلم 30 الف مقاتل ولكن هذه الفئة دكتور جمال التي يعني تولوا وعينهم تفيضوا من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأن بالمدينة رجالا ما سرتوا مسيرا ما قطعتوا مدينة إلا كانوا معكم حبسهم العوض نعم نعم وتحقق وتم تجهيز جهيز 30 ألف مقاتل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك الشيء الذي يلفت النظر أن كل 18-18 من الرجال يعتقدون بعيرا واحدا كل 18 يعني قلة سلاح المركبات قلة الشراب الماء كان بيضطروا ان يذبحوا البعير ويأخذوا الميه اللي يطلعوا الرؤوس الموجود في الكرشه بتاعه البهيمة الله يكرمك ويعصروها ويشربوها وبعدين الباقي يربطوه على اكباده من الشده ف فالظرف كانت يعني حر شديد لكن القضية ان الدين عندهم غالي الوطن عندهم غالي القدس عندهم غالي طب ما حد يقول ما هم في الجزيرة العربية أمينين هم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم عارف ان لن يتحقق الامن والامان لجزيرة العرب بمعزل عن ارض الشام مش ممكن جزيرة العرب تبع حرة ويتهددها احتلال اجنبي على ارض الشام او يتحلل احتلال على اجنب على ارض فارس او على ارض فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مش مسألت وطن واحد او بلدي بس انا الا دفع عنها ولكن هو وطن اسلامي كامل نعم ما كانش فيه الحدود والسدود بتاعت سايكس بيكو يا دكتور اشرف دي حاجات حاجات حادث لكن الأصل الجزيرة العربية الشام كلها أرض الرافدين شبه جزيرة الأناضول مصر الشمال كل دي كانت أرض واحدة أم واحدة ولا زالت بس هم المجرمون الذين وضعوا هذه الحدود والمصيبة نحن احنا معت... إحنا حريصون على على هذه الحدود أكثر منهم يعني الفاصل التي بيننا المهم الرسول صلى الله عليه وسلم خرجه أصحابه بمجرد مع برفة الروم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثين ألف مقاتل تفرقوا في الأمطار في الأمصار وجابون عن مواجهة جيش المسلمين الله أكبر عشانته والسلام ساعتها يعني قرر أن يعسكر حوالي عشرين يوم وعند منطقة إيلة وكان في واحد اسمه يوحنا بن رؤبة اللي هو كان يعني رجل أمير المنطقة هناك وكان صراني فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن استقباله فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه عهدا يأمن فيه أهل إيله على يوحنا بن رؤبة وقاموا على أعراضهم ودمائهم وبيعهم يعني وبعدها رجع النبي محمد صلى الله بس الله. لكن فاتني إنه خالد بن المليح رسله إلى كيد الروم في دومة الجندل وده يعني المهم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم غانمة وسلم هو إخوانه ورجعوا بعدها إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وسلم <تصفيق> طبعا أحداث الغزوة كثيرة وبعدها المخلفون لهم قصة طويلة ولكن لأننا اليوم يعني نلتقط بعض اللقطات ولعلنا نعود إليها بتفاصيل أخرى في وقت لاحق إن شاء, إن شاء الله ولذلك نريد أن نأخذ في عجالة أيضا الدروس المستفادة من تبوك. الدرس المستفاد من تبوك أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم يوجه بسيرته العملية نعم مش كلام يعني مش كلام كلام قولي انه بعث بعث زيد بن حارثة مؤت انه خرج الى الشام لمقرنة لكن درس عمل مسلم سلم بخيرة العملية انه يا امة الاسلام ارض الاسراء والمعراجي اللي احنا صلينا عليها دي امانة في رقاب الامة المسلمة لان هي ارض الـ الـ الانبياء والرسل وتحريرها فريضة في رقابكم وهذا لا يتحقق الا على اكتاف انسان العقيدة وبحياء فريضة الجهد ده الدرس العمل المهم لا. إن هذه الأرض تحت الاحتلال وكل النماذج عليها 700 سنة لا يغير من حقيقة أن الحق لا يضيع بالتقادم ودي مسؤوليتكم يعني ده من كل ده من سرق أرضا ومكث عليها 700 عام هذا لا يعني أن هذه الأرض أصبحت ضاع لهم لا لا ولا يعني اللي أصحابها أنها ضاعت منهم لا لا لا لا بس لما ربنا قيض لها رجال زي محمد أنا صاحبه أما نمسله لنا نحن الجيل الجبان لسه شوية عاوز شوية تربية كمان الله المستعان الله المسلمين. يعني ده أهم درس من دروس الم... من الدروس أيضا دكتور جمال إن الرسول صلى يعني عربي لم يكن يسكن هذه البلاد ولا وجاء لتحريرها ما عشان المغفلين مما يؤكد نفس الفكرة نعم لا... لا... نعم كلام فود ال الخراج لتحرير بيت المقدس مش الفلسطينيون كان ممكن العرب الغساسين يحرر من خبطة الروم لأنه ما لا. كانوا سكان فإذا هذول يقول لك ال... لكن الرسول هي عزف لقضية إسلامية قائد الغر المامين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين حامل رسالة الاسلام الى ارض الله وكلها الرسالة الخاتمة رسوله الله يقول له دي قضية اسلامية البيت المقدس المسجد الاقصى الارض المقدسة الارض التي بارك الله فيها العالمين المسجد الاقصى حقيقة كنت سمعت الشيخ شعراوي حاجة زميلة بيقول ليه كانت القبلة لمدة 16 شهر المسلمين يصلون الى بيت المقدس قال في قول الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها لم تعلم الله كل شيء خدير قال علشان لما تنتقل القبلة إلى مكة المكرمة الناس يذكروا إن هي لها قدسية أيضا زي تقترب من قدسية البيت الحرام وإن كان البيت الحرام طبعا مرتبته أعلى لكن عاوز يقول ان دي صين والمسجد الحرام لاننا صلينا الى وكانت قبلتنا صن عشان يروجوا الامه دلوقتي يا استاذه اشرف ما بتكلمش عن القدس ما بسمعش حد بيتكلم عن القدس ولا على بيت المقدس كله بيتصور على إيه اعمار غزة ولا ولا حتى هيعمرو ده المفروض المؤامره الان متكامله يعني حتى لا يأخذنا الحديث بعيدا أن... فماذا بعد تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا يعني طبعا مش هيتكلم الرسول يعني هو طبعا سبق ما بين مؤتة وتابوك وبعد تابوك في احداث كتير منها على سبيل المثال فتح مكة فتح مكة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حينما استغاست به خزاعة وقتلهم بنو بكر ركعن سجادا في حرم الله الامن واهدروا حرمة المسجد الحرام الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا خيل الله اركبي وخرج في رمضان سنة تمانية هجرية وعاد للحرم حرمته وطهرهم من المشركين وأيضا كسر شوكة البغي والطغيان وقف ليعلن على سمع الدنيا وبصرها إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكها ولا يفزع طورها ولا يختلق خلاها ولا تلتقط لقطاتها إلا للتعبير يعني ده إن حرم أن مكة حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة دي على سبيل المثال فيما يتصل بفتح مكة في سنة 8 هجرية في شهر رمضان ما تأخر شن المسلم قال دحرنا في شهر رمضان زي استنفرا فنفر استنفرا فنافر واحد بي بيستغيث بيه بيستغيس عشان نشوف الفارق بين الأمة لما تستغيث يقعد 22 يوم إخواننا على أرض غزة ويتضربوا حد يحس بيهم اللي من سأل تتوافق إرادات الأعداء على خلوهم دول لأن كان أملهم إن المفروض تخلص القضية لكن الله غالب على أمل وزعم بك الذين كفروا نسويتوه توخ وجوك الله يذكرهم كل فالرسول صلى الله عليه وسلم المعلم الآخر اللي هو حج النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حجة الوداع لا. في العام العاشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي يلفط النظر أنه نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعماتي ورضيت لكم الإسلام دين فبكى عمر بن الخطاب على ما أسخر فقال له تبكي الجل ليس بعد التمام إلا النقصان الحاجة الثانية إن المجسد اللي وقف يوم قبل ويوم النحر يعلن أيها الناس على سمع الدنيا بصير إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا أيها الناس لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقابة بعض الله. أيها الناس استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتمهن بأماني الله استحللتم فروجهن بكلمة الله أيها الناس إن دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي ربا الجاهلية تحت قدمي أيها الناس لقد تركت لكم ما إن به لن تضلوا من بعد كتاب الله وسنتي بس الأرسى معي. بعدها يعني أنا أقول كانت يعني آآ آآ تبوك في رجب تسعة هجرية رجع في رمضان وبعد كده صلى الله عليه وسلم دخل في السنة الحادية عشرة سنة حداشر هجرية الدكتور جمال صلى الله عليه وسلم عقد لواء لمن عقد هذا اللواء ولما لم يبعثه صلى الله عليه وسلم هو عقده فقط لماذا ولقد أو صلى الله عليه وسلم يعني عقد اللواء كان ينوي أن يوجهه إلى أرض فلسطين إلى أرض فلسطين اللي كان بيسميها الروم الداروم أرض الروم ليه ما سمو البحر الأبيض البحر الروم والشام سموها أرض الروم غيروا المعالم زي المجرمون الآن الصهاينة لما بيقول لك فلسطين يسموها إسرائيل ووو و... ويقولوا هم دولة يهودي فلما أقول فرس العقد لواء لرسول لو عشان يقول إيه ل... إن نحنا صحيح كانت مؤتة وكانت تبوك لكن الهدف الأعظم لم يتحقق بعد فاصل المسيرة فعقد لواء لرسول لو بن زيد يقول صلى الله عليه وسلم وكان قبل كان العسكر معسكر بالجرف فالرسول السلام توفي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة الحدي عشر الحدي عشر من, من هجرته صلى الله عليه وسلم فلما العسلاته السلام يعني يعني هذا البعث أو هذا اللواء كان يعقده صلى الله عليه وسلم لتحرير فلسطين أي وجهه إلى أرض القدس بس هو إن يعني هو أن العدد كانت سرية صغيرة قليلة ما. لكن هو عاوز يقول ان الموضوع إن لابد تتواصل المسيرة لكن الرسول لما توفي حتى الرسول صلى الله عليه وسلم خلى القائد شاب وكأنه يقول الشباب هم يعني أملوا هذه الأمة وهم الذين سيحررون المسجد نعم. الأخصى إن شاء الله واختر أسامة بن زيد الذي زي استشهد أبوه في مؤتة. نعم. عاوز يقول له شوف الأرض اللي أبوك استشهد عليها دي الله. والصحابة أجل الله توكل كمل أنت المشوار نعم. يعني إذا ترجل فارس و... ابنه هو نعم ونحن اتا... أيضا آباءنا و... المسلمون أيوه. الأوائل أيوه. يعني أيوه. بذلوا دماءهم على هذه الأرض ولا بد أن نحررها أيوه. إن شاء الله فلذلك هو فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هذه نحن العقد اللواء لكن لما توفي صلى الله عليه وسلم كانت مصيبة عظيمة كيف كان وقع هذه المصيبة على الله ناس ما كان ما بين مصدق مصدق ما بين مكذف ومنهم عمر بن الخطاب كان كان يتوعد الذين يقولون النبي صلى الله عليه وسلم خدمة وكان سيدا بكر الصديق رضي الله عنه بال بالسلح بالعالية ف فلما بلغ الخبر نزل على طول ووجد المسلمين في حالة طبعا ما شوف الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم مصيبة عظيمة فعلا نزلت بالأمة فدخل استأذن على عائشة وكشف على وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس ما يقول ابن الخطاب بشيء طب تحين ميتا يا يا رسول الله وقبل جبينه ثم غطى وجهه ورجع قال على رسلك يا ابن الخطاب أيها الناس لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد نعاه إلى أنفسكم نعاه إلى نفسي ونعاكم إلى أنفسكم فقال إنك ميت وإنهم ميتون أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي بالله يعني يعدل المصار ويوجههم التوجيه عشان الصحيح عشان كده كانوا يقولوا كان رجل الموقف بلا منازع رضي الله عنه وأرضاه ولم يقف الأمر عند هذا الحد ده نجد أن أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أدرك زي ما قالت السيدة عائشة رضي الله عنه وأرضاه اشرأبة اليهودية والنصراني وفشى النفاق وامتنع الناس عن دفع الزكاة وامتنع وقطاع ارتد يعني جالك نالك نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات لهاضها لا. لذلك أدرك أبو بكر الصديق والصحابة رضوان الله عليهم والأنصار في المقدمة انه لابد من اختيار خليفة على, على الفور ولكن هذا الخليفة دكتور جمال اختياره تم قبل تجهيز ودفن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فهل هذا الأمر يعني ما الحكمة نعم. من من من اختيار الخليفة قبل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة رضوان الله عليهم الراعي يعني الغنم بدون راعي خشوا <تصفيق> أن يبيتوا ليلة وحدة دون إمامة خشوا أن يبيتوا ليلة وحدة دون سلطة راشدة حد يجمع الأمة دي يرعى الغنم الراعي الراعي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم توفي عندهم فقف عشان انطلق ابو بكر الصديق وعمر رضوانه الله نستأنف يعني الحكمة من اختيار الخليفة قبل الدفت بعد هذا الفاصل نلتقي مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. <تصفيق> وفي الحبيب صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ورغم أن الإسلام يحث على الإسراع بدفن الميت إلا أن الصحابة لم يجهزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدفنوه إلا بعد اختيار خليفة للمسلمين حيث دكتور جمال كنت بتقول لنا أنهم خافوا أو خشوا أن يبيتوا ليلة واحدة بغير خليفة وبغير قائد دون إمامة نعم نعم. نعم. ولذلك رص... لحيامة علم أبو بكر حتى يعني ندرك ذلك من موقف الأنصار الأنصار بعد أن دركوا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة ليختاروا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شوفوا الإيجابية مش يعني انشغلوا بالحزن مصيبة عظيمة لكن في واجبات فلذلك لما علم أبو بكر رضي الله عنه وعمر بما يجري في السقيفة اتجه هو وعمر وعبد الرحمن بن عوف وفي السقيفة جرى الاتفاق على ترشيح أبي بكر رضي الله عنه وارضاه لخلافة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الخلافة بالفعل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما المهام الثقيلة التي كانت على كاهله رضي الله عنه نعم هو طبعا هنا أذكر إن يعني شوف أهل الحل والعقد من الأنصار والمهاجرين اتفقوا على شخصية أبو بكر بس كان لسه البيع العامة رضي الله عنه وأرضاه، فهو تولى يعني بuye على البيعة العامة، المسلمون بيعوه البيعة العامة، واجتمع عليه الأنصار وبايع كان من أوائل الذين بايعوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وناس من من بيت من النبوا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن اللي هنا بالدرجة الأولى إن بعد البيعة صعد المنبر رضي الله عنه وأرضاه وقال كلمة تنجي. أيها الناس لقد وليت عليكم ولست بخيركم أيها الناس من بعض الكلمات اللي قالها no. رضي الله عنه أرضاه لقد يعني أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا فلطاعة لي عليكم عاوزي يقول لهم أن الـ الـ الـ الـ إلى الله نحتكم والشريعة هي مصدر الكتاب والسنة هي مصدر التشريع والتلقي وبعدين الضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق لا والقوي فيكم ضعيف عنده حتى اخذ الحق منه ايها الناس ما ترك قوموا للجهاد إلا ضربهم الله بالذل ايها الناس قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله وانطلقوا بعد ذلك لاقامه لتجهيز ودفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم اول مهمة طبعا كانت المشاكل التي واجهها الصديق عنه ارضاه اولا الردة اللي كانت شاملة قطاع عن دفع <تصفيق> نمر ثلاثة اشترابة اليهودية والنصرانية وفشل النفاق نمر أربعة أيضا بعث أوسام إلى المفروض كان يوجهه هذا الجيش الذي أعده رضوان الله ولم يسلم عليه السلام فالحصل لأبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه يعني أول شيء طبعا يعني وضع الخطة ال يعني لو زقول طبعا ما كانش بي بينفرد بالرأي كان حريص على الشورا اتفق مع كيف نواجه الموقف بعضهم قال القطاع الممتنعين عن دفع الزكاه انتظر عليهم شويه لعلهم يرجعون وخاصه أبو بكر عمر استشار بحديث النبي لقد أمرته ان نقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله محمد رسول الله فإن قالوا عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها قال له بس يا عمر ظهر الدليل والله لو قاتلنا من فرق بين الصلاه وبين الزكاه اي هذا الدين وأنا حي اي هذا الدين بس بس ركن من أركانه بعض الناس حبوا عطلوه مش الدين كله معطل للأمة لا تقفاه ركن واحد من أركانه الزكاة ركن الزكاة وكان القرار قتال المرتدين ليه حاجه بعدين جئت دور على بعث أسامة فبعض الصحابة اقترحوا نأجل بعث أسامة لغاية ما من حروب الرد وحمل الاقتراح عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حتى أرى. لا نفتح عدة جبهات. حتى نفتح جهات. وخصت المدينة عدد قليل اللي فيها. نعم. العدد قليل. فخشوا ان المدينة وفيها القيادة وفيها محمد صلى الله عليه وسلم وفيها حرم الله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شوف بقى الردد الفق الصديق رضي الله عنه. هو فعلاً لأن صلى الله عليه وسلم يقول وزنت بالأمة فرجحت وروز زن أبو بكر بالأمة لست فيها فرجح. فهو في مسقال الله عز وجل افضل الام على الاطلاق 4 على 11 مشاهين في الجنه افضل الام على الاطلاق شوف الفقه بتاع رضي الله عنه وارضاه انه يعني لما اقترح عليه عمر ناجل بعث حسام فقال يا ابن الخطاب احل رايه عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم قال بيت المقدس ارض فلسطين ارض الشام الارض التي بارك الله فيها لابد أن والله لأم في بعث أسامة ولو جرت الكلاب بخلاخي الأمهات المؤمنين شوف الفقه بتاع وخرج أبو بكر يودع بعث أسامة هو راجل واحد مسيخ خطام وهو أسامة راكب قاعد يوصي وهو ماشي في السكة يا أسامة وهو يمشي على قدميه بجوار أسامة راكبا عشرين سنة أسامة رضي الله عنه أرضاء ابن حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله. هو زال جيل القرآن ده جيل العزة والكرامة زمن العزة والكرامة الذي افتقدناه نجوم نفتقدون في الليلة الظلماء وجيل العزة والحرية قادمة دكتور جمال إن شاء الله إن شاء الله, الله نعم لا هو بدأت طلعيه على أرض فلسطين وغيرها العالم الإسلام. العالم كله اللي الانتفض العالم كله يرفض هذه الهامجية نعم. وهذا الإجرام الذي أجري يعني، فلذلك نازل خرج يوصيه وكان فيه خواصايا غالير، هو شوف طبعاً أسامة قال له خليفة رسول الله لا أنزلنا أو قال له الله لا تنزلن ولا أركبنا وما علي يعني أن, أن أغبر, يعني. يعني أغبر، وما علي أن أغبر قدميا ساعة في في سبيل الله، شوف عندهم شوق مش عاوزين يقفل الملف بتاع الخليل الفلسطيني عشان ريح دماغه ومصيبتهم سودة مش هيصير ريحه لن تنسى فلسطين ولا بيت المقدس دي الأرض المقدسة. دي قضيه العالم الاسلاميه المحوريه الاولى مش مش ارض غزه بس لا الناس وهم وايمين الشام كلها ارض الاسلام دي وهو ماشي قال له يا اسامه خلي بالك انت هتيجي توصل على الناس دول لا تغله ولا تغدره ولا تقتلوا طفلا ولا شيخا ولا امراه والناس الرهبانه اللي في الصوامع ولا تحرق شجره مثمره ولا تقتله بهيمة إلا لما أكن نفس الوصايا الوصاه محمد صلى الله عليه وسلم لجيش مؤته زين لأن المنبع واحد المنبع واحد جيل القرآني الفريق أنا سأقول وخرج بعث أسامة وشاهد رضى الله عز وجل إنه يرجع ويغن وقد غني ما وسلم أخي لفرحذيتك ذي إندي مفروض ووو ونجح الصديق في نفس الوقت على القداء على الردة والمرتدين بفضل الله عز وجل الجيل هل تحررت الفلسطين في هذا الوقت؟ لا هو طبعا أبو بكر الصديق أدرك أنه لابد من تواصل أدركها المهمة اللي من أجلها رسول الله, أسامة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عخذ بعث وسامة وعاصر صلى الله عليه وسلم فعلم من نبي سلم تحرير أنه لن تكون الجزيرة العربية بآمنة طالما في قوات احتلال أجنبية على أرض الشام وبيت المقدس في القلب يعني يعني ماذا حقق أسامة وما الذي بقي هو هو طبعا لسه أرض الشام كلها تحت الاحتلال نعم فما كان أبو بكر الصديق بعد عودة بعث أسامة أنه سرب الخيلة إلى أرض الشام أربع عقد أربع ألوية اللواء الأول ليزيد ابن أبي سفيان اللواء الثاني لأبي عبيد بن الجراح قال له حمص ويزيد ابو عبيده بن الجراح وعقد لواء لعمر بن العاص على لفلسطين والواء اخر الاردن لكن هم اربع افراد يزيد بن ابي سفيان شرحبيل بن حسنه و عمر بن العاص وابو عبيده بن الجراح وجه الاربعه بعدين اردفهم بسريه خامسه بقياده خالد بن الوليد وتوجهت الجيوه باتجاه بيت المقدس نعم ده كان في عهد الصديق رضي الله عنه في سنة 13 هجرية يعني <تصفيق> بعد وفاة رسول صلى الله عليه وسلم بعمين فقط نعم لأنه كان يذوبك يواجه الردة والمرتدين وأطمأنت الأوضاع الداخلية وبدأ يوجه من بس أغسل بعث أسامة وبعد كده أغسل الأربعة مش بس لك الغربية لكن الجبهة الشرقية بدأ يوجه سعد بن قاس وقبعدية خالد بن ريد قبل ما يوجه للشام لقتال الفرس لان فتأت الجبحة الشرقية والغربية لا. تحرير يعني جزء نحن نقول معركة التحرير الشاملة تحرير تخوم الجزيرة العربية الشرقية من الفرس وتحرير بيت المقدس وبعدين تنسح قوافل التحرير الفرس اللي حصل اللي يهمنا بالدرجة أولى معركة اليرموك وطبعا كان عمر أمباكر الصديق يواجه المقاتلين شوفوا في المدينة منورة هو القائد الذي يخطط وهناك القواد الميدانيين يسترشدون بتوجيهات القائد في المدينة كيف التواصل ده كان بين المدينة المنورة وبين الجبهة الشامية لكن لا رحمة ربنا سبحانه وتعالى شاءت إرادة الله إنه أبو بكر الصديق يأمر ال ال الجيوش كلها أن تجتمع بقيادة خالد بن الوليد على اليرموك لمواجهة الروم الروم كان عندهم خمس يعني إذا بنقولوا خمس فرق عسكرية بقياتها وكان الصدام في اليرموك. وشاءت إرادة الله عز وجل الروم حشدوا 240 ألف مقاتل وكان 240 ألف في مقابل 40 ألف بقيادة خالد بن الوليد والحقيقة طبعا الوقت لا يسمح لكن تحقق نصر كانت كسرت الروم كسرة بعدها لم تقم لهم قائمة وبدأت تراجع الروم عن أرض الشام ما. يبقى إذن دي كانت اليرموك وطبعا في أظن في نفس العام توفي سيدنا بكر في نفسهم الع... على أبواب الفتح توفي أبو بكر الصديق عام 13 هجري, 13 هجري. وتولى, وتولى عمر, عمر. نعم. وجاء رسول إلى قائد الجيش خالد بن الوليد يعلمه بموت أبي بكر الصديق ويعلمه بأن عمر تولى وأن قيادة الجيش يجب أن تسند لأبي عبيدة بن الجرح هم يقولون أن المصائب لا تأتي فرادا يعني مقتل الخليفة وعزل سيدنا خالد ما آه. الحكمة من عزل خالد بن الوليد رغمه وخالد رغم كما ورد في المراجع أن خاشي أن يفتن الناس به لأن كل شغله كان انتصارات توفيق الله كان كبير له طيب احنا تعلمنا من السيرة أن يعني الموفق نشجعه ونحثه لا من هنا خضيط المعتقد وحريص على أن الناس تبا كلها متوجهة بكلياتها بوجهها. فاعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى حتى لا يفتتنوا, حتى لا يفتتنوا هو الفعل هذه القضية الأساسية ولذلك لكن شو بقى القائد رضي الله عنه خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول اللي يقول لما وصلت الرسالة قال للرسول ما تخبرش حد بالخبر وتكتم الخبر حتى تنتهي المعركة وبعد ما انتهت المعركة أخبر أبا عبيدة بأنه القائد وأنه جندي في جيشه الله. ولذلك وفي وفي لحظاتها وفي توه ينزل عن القيادة ويسلمها لأبي عبيدة بن الجرح الله أكبر لكنه تجد في المقدمة في الميمانة في الميسرة وهو الذي يوضع الخطط مع أبي عبيدة ما كانش بقى شغل الانقلابات العسكرية اللي عشنا في عصر المحدث أنها السلطة والحق يا جادع خد المتاع عشان الكرسي ده لا ده المفهود القضية الأساسية إن هم ناس يخافون الله في قضية نعم عاش من أجلها إقامة الدين ونصرة محمد وتحرير المقدسات وتحرير الأوطان وتحقيق الأمن والامان وتطبيق الشريعه واقامه المهم الفنور. أن هذا الهدف يتحقق المهم على اي حال ده نعم مش مهم من القال اذا من الشيء اللي تستغرب ليه كيف ما من غزوه فتح حمص كان في وراءه خالد بن يعني في خالد بن رجل. بل فتح دمشق كحاصروا دمشق حصار في الأول حاصر دمشق يعني مش شوف خلي بالك بيت المقدس فتحوها جاء في اخر مرحلة من من من مراحل فتح بلاد الشام يقولوا خالد بن الوليد لما بيحصر دمشق كان هو يعنيه عاوز بس غره من العدو لان فيه كان شو بقى خندق من مياه واسوار عالية والرومة دينه في صنة ستمين ستمين سنة على الارض دي يقولوا في ليلة كان يقول ما ينامش طول الليل بيلف حوالين الاسوار المدينة هو يجد غره ففي يوم وجد في في سكوت وصمت فعمل سلالم من الحبال وعبر الخندق وعبر على السور فاتضح ان الراجل اللي هو امير دمشق قائد الروماني بتاع دمشق انه كان عنده حفل ولد له ولد فيعني اكل الناس وشربوا وسكروا ناموا فعبر خالد الى داخل المدينه وسمع المسلمون التكبير وكان الفتح بتاع خالد بن الوليد شوف يعني يعني مش عزل ورحنام وخلاص وزععوا عمل انقلاب عسكري عشان يأخذوا السلطة يعني شوف نسق هذا هو الجيل الذي نرنو اليه بأبصارنا آه. مش زي اللي حصل زي كان يعملوه الانقلاب اللي ك زي بتقول أصله دول الانقلاب اللي كانوا عاوزين يعملوه في غزة وخلصوا على المقاومة ولكن الله خذلهم شوفنا شوفنا عشان ربنا نصر ربنا يتنزل على مين يا والاستاز أشرب على الذين أخلصوا لله وباعوا أنفسهم لله وغير مشغولين بالدنيا هذه القضية مشكلة الدنيا دي أنا أقول سبب بلاء الأمة دي بقى التواسب على السلطة وال والكرسي وفي سبيل هديرة الحرمات وهديرة الأوطان وبضاعة الحقوق لو, لو كانت الدنيا في, في قلب خالد لا لفرحة بالقيادة وقال أنا الذي سببت الانتصارات وأنا كذا وأنا كذا ولما نزل عما هو فيه عشان كده عمر بن الخطاب يقول رحم الله أبا سليمان اللي هو يعني لما توفك هو حسن هو يعني إيه إنه ما يعني الشيء بقى الذي تدركه علشان شوف. نود أن نعرف ماذا قال عمر بعد وفاة خالد. لأن أنا بس عشان الأحداث عشان نلحق طبعا طبعاً أريد نعرف المشروع. الشاهد أنه يعني يعرف له فضله. يعني ربما أنه جعله يترك. عمر عمر راح العشر وعشرين بالجنة مم. ابن الخطاب الفاروق لكان اللي كان يعني لما الوحي يعني فل لكن أوزة أقول حتى المهمة في فتح دمشق. أن لما فتحوها كان فيها أربعتاشر كنيسة ما أخذوها وأمنوا أهلها النصارى وعطوا حقوق المواطنة الكاملة يدوبك الكنيسة بتاعت يوحنا المعمدان خدوا نصفها وعملوه المسجد اللي هو المسجد الأموي. الصدق تقول هو هو دين هو دين الإسلام. ودي مبادئه الرسول السلام يعني يسير السريح فيقولهم نفس الكلام يجي سيدنا بكر يقول نفس الكلام يجي سيدنا عمر يعمل نفس يطبق نفس هو هو دين دي يعني بس عشان مجرمون الذين يتهدمون الإسلام بالإرهاب هؤلاء القتلى صفاكوا الدماء هذا هو الإسلام هذه التاريخ صفحات بيضاء نعم وإحنا عندنا المغفلون يقولك تعديل الخطاب الديني أصدق... أصدق... أصدق... تبدأ عشان يتوأمن عصري يا يا مجرمين يا خوان تعدي الخطاب ديني ايه مان الذي يعد الخطابة القتل يا سفاكوا الدماء اللي ما عندهمش دين ولا اللي عندهم الدين وعندهم الاسلام فلذلك الهدف يعني شيء عشان العرض القمة في الاسلام يحمل حقوق للإسان حرمه وللمقدسات حرمه شوف المجرمين قتلوا كسر اليهود في المعركة اثنين 22 مسجد و 57 مهددة بالهدم هذا المفروض هذا المفروض مين بقى المفروض اللي اللي غاية خطابه يعني عندنا الغزو الفكري الذي فعل فعله في أدمغة المغفلين والعلمانيين المفروض الفازر حتى انددنا مود السريع فالشيء يعني إذا الرسول عليه السلام القدس والأمة من بعده كان تحرير الوطن الإسلامي كله دافيقل قلبها جزء من استراتيجية شاملة لرسول صلى الله عليه وسلم وضع استراتيجية شاملة تحرير القدس والوطن الإسلامية كله جزء لا يتجزأ ما فيش نعم. جزيكم نعم نعم نعم الله خيرا دكتور جمال آه يعني آه بقيت لنا نقطة مهمة احنا وصلنا للتحرير ولكن بقيت لنا نقطة أن عبر هذا التاريخ الإسلامي ما الدروس وما المعالم التي ترسيها خطة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربيه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه حتى نسير على نهجها ويتحقق لنا الفتح كما تحقق لهم ولكن بعد هذا الفاصل شاهدين الكرام نلتقي بعد الفاصل لنرى كيف نجح جنود وتلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحرير القدس حتى نقتفي أثرهم نسأل الله أن نكون نحن الفاتحون أن نكون الفاتحين لبيت المقدس إن شاء الله نلتقي بعد الفاصل أهلا بكم من جديد معنا أستاذ أيمن من مصر السلام عليكم. أيوه السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم سلام الله ورکافه. الحياحنا يعني يعني حاجة عظيمة جدا بنام قدر حياحنا. ربنا يخليك. وإحنا يعني وشي جمال يعني ربنا يكرمه حاجة يعني إحنا بنعتز به. ربنا, ربنا يديله طول عمر ويكرمه ويعز دائما. إن شاء الله خير يا خانة. الحياحنا إحنا شوفنا حالة اللي فاتت ألو. أيوة, أيوه سمعت أيمن تفضل. يعني احنا في حالة اللي فاتت شفنا نقط كثيره جدا كانت قويه جدا يعني اتكلمنا فيها والحقيقه كنا عاوزين الشيخ برضو جمال يعني يا ولو يعني 5 دقائق برضو يعني يدعو فيها الأمر للنقط دي ثاني اللي هي كانت ان المتخبط بتاع العرب والخليج وكده انهم يسحبوها الالاف المليارات اللي في البروك الأمريكي حاضر يا والسادس أيمن جزاك الله خيرا هو إحنا بس النهاردة زي ما قلنا الدكتور جمال بيرمي وموضات سريعة جدا بنمر من خلال التاريخ كله عشان نعرف كيف فتح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القدس وحتى نقتدي بهم وإن شاء الله إن شاء الله يعني يكون هناك لقاءات أخرى لنا بكم يفصل الدكتور جمال القول فيها جزاك الله خيرا والسادس أيمن ومعانا سعد علاء من السعودية السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. الله يبارك فيك أهلا بيك. الحمد لله حبيب والله يطمئني يا صفرق يعني ماذا بعد غزة يعني العدو لن يسكت لحما العدو لن يسكت قربة قوانين سعفة يسكت الله خير نصفر على معذرة الصوت مش واضح أه أه أه ولكن السؤال حيث واضح يعني إن لم يكن الصوت واضحا فالسؤال واضحا ماذا بعد غزة معانا الطفل كريم من مصر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا كريم الحمد لله اتفضل يا حبيبي سامعينك انا طفل مسلم بحب فلسطين ونفسي اصلي في المسجد الاقصى مع اطفال غزة وادعو الله ان يحاور كل اودي فلسطين جزاك الله خير يا كريم شكر الله لك كريم هذا الطفل المسلم وجميل قوي يا كريم انك قلت انا طفل مسلم ما قلتش مصري ولا عراقي ولا اردني قلت انك مسلم وهو ده اللي ما نوط به تحرير القدس المسلمين جميعا وليس مصر ولا فلسطين ولا غيرها شكر الله لك كريم المداخلات بقى عشان نفدس الوقت خلاص نعم ودهمنا الوقت طب نرجع لسؤالنا احنا كنا بنقول دكتور جمال كيف تم تحرير القدس يعني احنا قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تحرير بيت المقدس ضمن خطة استراتيجية شاملة مش بس القدس أرضه الإسلامية كلها الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي نعم فبعد فتح حمص ودمشق كان في موقعة بيسان وفي اللد والرملة و... و... وعسقلان و... و... والبقاع يعني ال... ال... آخر مرحلة بيت المقدس حاصرها أبو عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص وتم الفتح سنة 15 هجرية إذن عن... فالفتح تم 15 هجرية أستفى حقيقة هنأخذ آخر اتصال وبعدين نكمل بقى آخر الحلقة نعم. مع بعض وعشان كده بنبه المشاهدين ان مفيش اتصالات لان الدكتور حريص ان قبل ما نختم يوصل رسالته الى اخرها معانا رؤى من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ازيك يا رؤى الحمد لله كويسه اتفضلي انا انا كنت فاتحه تلفزيون وشفت مدى الدمار والخراب اللي عملوه اللي عملوه على عملوه اليهود في غزة وعاوزه وعرفت قد إيه هم وش وشفت, وشفت أطفال واقفين فوق ركام بيوتهم والحزن في عيونهم وعوز أقول للمسلمين فوق قبل فوات الأوان وشكرا جزاك الله خير يا رؤى. يا رؤى إن شاء الله يفوق قبل فوات الأوان إن شاء الله فضل الفجمان فالمهم لما دخل طبعا الذي ذهب لتسلم مفاتيح هم اصروا يعني كان المفروض ممكن الفتح كان فتح صلح وأصروا ان يتسلم فتح بيت المقدس هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارضا فعلا ودخل بيت المقدس من الباب الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحرى <تصفيق> وتحرى ان يدخل المسجد من أو عند الباب الذي كربته الرسول البراق وقام بتنظيف بيت المقدس وهتع قبة الصخرة وكان هذا الفتح المبين ودى عمر حاجة اسمها العهد العمرية آه. نصارى بيت المقدس لو صفر نيوس أعطاه، أعطى لنصارى بيت المقدس عهدا يأمنون فيه على دينهم وأعراضهم آه. ومقدساتهم كما فعل الرسول و... صلى الله عليه وسلم قبل ده ده ده ذلك ده مع اليهود يفعل عمر مع عمر المقدس. رضي الله عنه والشيء الذي يعني يلفت النظر ان معركة متى تحررت بيت المقدس بعد سبعمائة سنة من الاحتلال الروماني، من الذي حررها محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليه أجمعين. البداية أقرأ بسم ربك الذي خلق، بعدها حديثة الإسراء والمعراج. سلم أدرك المهمة التي كلفه الله إياها بيت المقدس، ميراث الأمة المسلمة من زعده أبيك آدم، غت... والإمامة لكم، و... والمسؤولية في رقابكم حرروها حتى تقيم حكم الله على أرضها. وبعدها تحرير أرض الله كلها فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع خطة استراتيجية شاملة خطة طويلة وبعيدة تبدأ ببناء إنسان العقيدة إيقاظ وعي الأمة دعوة إلى الله أمر معروف انتقاء تربية تكوين وكانت السرايا والبعوث وكسر شوكة اليهود وكفار العرب قلتنا دلوقتي شوية حاجات كده وربعضات كثيرة قوي احنا عايزين نقولها كخطوات ومراحل م. ما المعالم التي نأخذها نعم. من فتح رسول الله وأصحابه للقدس نعم. حتى يعني نقتدي بهم ونقتفي أثرها إن أول حاجة أن الحق لا يضيع بالتقادم جميل. وهذه ميراس الأمة المسلمة وما فيش تعنازل عن حبة رمل واحدة ما ينفعش نربي المسؤولية دي عن كتفنا ونقول لا لا لا لا. أصحاب البلد يحررون والذين يتخذون القرار بشأنها للسلطة الفلسطينية ولا غيرها ولا أي دولة ولا دول الشرق ولا الغرب فمن إذن الأمة المسلمة القيادة العلماء يقومون بهذه المسئولية المفروض أولياء الأمور هم يتحمل المسئولية دي ما يجبش يتركوا الأمر للعبثين الذين اعترفوا للكيان الصهيوني بأنه صاحب فلسطين هؤلاء لا يصلحون يا أستاذ أشرف كيف واحد هؤلاء الذين باعوا وسلموا إزاي المفروض نسلمهم هم يتكلمون باسم العالم الإسلامي لقضية العالم الإسلامي كله كلهم قصرين سيقيد الله تشكل الانتفاضه على أرض فلسطين بقيادة حماس على أرض غزة الآن هي تعتبر المسؤول الشرعي المسؤول الشرعي ويشهد الله أمامه المسؤول الشرعي عن أخذ مسؤولية تحرير بيت المقدس ومسؤولية مواجهة التحديات الخطيرة ولذلك الآن هم يجرون عمليه التفاح حولها بس علشان الأوقات أنا اردت أردت إن أننا أدي هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم يقدم لنا بسنته القولية والعملية يا أمة الإسلام أرض المسراء والمعراج أمان في رقابكم ولا تفريط في شبر واحد ولا يحل الإنسان ان يصطلح مع يهود ولا يسلم لهم بشبر ولا يسلم لهم بتواجد لأنه ليس لهم لحقوق شرعية أصحاب الحقوق الشرعية والتاريخية هي أمة الإسلام هذه القضية الأساسية الرسول عليه السلام أداني نموذج آخر إنها لن تحل عبر أسلو ولا مؤتمرات السلام ولا التطبيع الحل هو على أكتاف إنسان العقيدة وعلى أكتاف, أكتاف... وبإحياء فريضة الجهاد وده الطريق الذي تسلكه حركة المقاومة الإسلامية على أرض فلسطين ودي على شر دليل عملي عشان نقول هذا محمد انتوا بتحبوا محمد رسولكم محمد عوزين يشفع لكم يوم القيامة هو ده سلوك محمد عجبكم مش عجبكم هلا مش عجبكم محمد مش عليكم كلام ربنا مش عجبكم ربنا قال للأرض التي بارك الله فيها العالمين أرض الإسرائيل والمعارض صنوا المسجد الحرام صنوا المسجد الحرام عار على أمة الإسلام صنوا المسجد وهذا الحرام وهذا المنهج الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم سنة قولية وفعلية هو الذي ظهر دكتور جمال من أول بدر فأحد فمؤتة أو فتبوك, فتبوك وبعد ذلك من بعده أبو بكر ومن بعده عمر محدش قعد في مكانه وقعد يبعث رسائل ويجيب ناس ويتفاوض كلهم سيروا الجيوش وقادوا يعني حملوا راية الجهاد حتى حرروا المسجد الأخر. عشان ندرك يا أستاذ أشرف أن منهج الجهاد ربنا قال وجاهدوا في الله حق جهاده يا يقول انفروا خفافاً وتقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم كنتم تعلمون هل أدلكم على التجارة أن تنجيكم من عذاب أنه تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم دكتور جمال أنا, أنا عارف أن في نهاية الحلقة وفي نهاية برنامج الحلقة عاوز تقول حاجة ففي نصف دقيقة أستأذن حضرتك نقول كلمة تقولها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وبعدها ندعي على طول لأنه وقتنا انتهى يعني هو واسعنا أود أخواتنا المفروض اللي ما تواصلناش معهم عبر هذه الحلقة لنا برنامج أسبوعي عبر قناة الناس كل يوم أحد الساعة الثامنة أو الثامنة والربع كل يوم أحد حول صفحات من التاريخ وهو برنامج مباشر ويمكن إن شاء الله أن نتواصل من خلاله الرسالة أنا بقى أزوجه ربنا سبحانه وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يرسلنا بسيرته القولية والفعلية انه هذا هو الطريق لتحرير بيت المقدس وهو على فكرة بشر هو ما حضرش الفتح لكن بشر قال يا معاذ ان الله سيفتح عليكم الشام من بعد من العريش الى الفرات رجالهم ونساؤهم واماءهم ورابطون الى يوم القيامة فانختار ساحل من ساحل الشام الشامة بيت المقدس ففي رباطن الى يوم القيامة ثم بشر برسالة اخرى عشان يفهمها الجهلة قال اذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم بها دمة ورحمة لا. أوصاهم بشعب مصر واللي حرر مصر من الاحتلال الروماني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد بن العاص وعباد بن الصامت عشان نعرف اللي حررنا مين عشان ما نقولش المفروض الشعب فلسطين هو المسؤول عن فلسطين دي مسؤولية العالم الإسلامي أو ساذة أشرف ومصيبتاه وقدساه لمحصولية العام الإسلام ماذا سيقولون مليار ونصر بين يدي الله عز وجل نجدك الله خير من دكتور جمال والله يعني رحبه. الرسالة وصلت ساخنة كما خرجت ساخنة من قلبك نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتك ونسأله تعالى أيضا أن يتقبل دعائك لأهل فلسطين ولكل بلد مغتصب فتفضل بهك إدعنا الحمد لله والشهداء لا إله إلا الله وحده حمد شريك له الله والشهداء محمد رسوله اللهم هدينا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتب علينا فيمن توليت وبرك لنا فيما عطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم يا أصل من قطعين اللهم لا تهزني يوم العرض عليك اللهم آتي نفوسنا وزكها أنت خير من زكاة أنت وليها مولاه اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وجرنا من خزي الدنيا مع ذا بالآخرة ورحمتك أم. ورحمة الرحمين اللهم أدن في تحرير المسجد الأقصى الأسير إذن لشريعتك أن تحكم لكتابك أن يسود أم. هاي لهذه الأمة أنا الرجد يعز بها لطاعتك ويذل بها أهل معصيتك ويوم رفيع بالمعروف نفيع المنكر نستغيث بك الإخوان على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وأفغانستان وعلى أرض كش وعلى أرض الهند وو وغيرها من ديار الإسلام نستغيث بك فاغسهم ونستنصر بك فنصرهم اللهم شدد رميهم وتولى تولى أمرهم وتقبل شهداءهم وأستر أعراضهم وفك أسرهم فك أسرهم فك, فك الحصار المفروض عليهم افتح المعابر أمامهم فك أيدل كف أيدل المجمين عنهم كف أيد الظالمين عنهم الله مربت على قلوبهم قلوب آبائهم وأزواجههم مهاتم أطوالهم. اللهم اجرهم في مصايبهم خير بديل وخير منها رب العالمين اللهم انت عددهم انت ناصرهم بك يصلون وبك يجلون وبك يقاتلون اللهم رحمتك يرجون لا تكلهم الى انفسهم طرفه عين واصلح لهم شأنهم كله يا حي يا قيوم برحمتك يستغيثون لا تدخلهم الا انفسهم طرفت عين واصلح لهم شأنهم كله يا غياث المستغيثين اغثهم يا غياث المستغيثين اغثهم فرش كربهم فك اسرهم فك الحصار المفروض عليهم يا رب العالمين اللهم لا تجعل للكافرين عليهم سبيلا ولا تجعل لأحد عليهم يدل اجعل الفضل لك انت اقهر الظلم على فك فك الحصار عنهم انا فك اقهر اليهود على فك الحصار عنهم يا رب العالمين نسالك لاخواننا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اث والفوز بالجنه من النار نسلك لهم العافية في الدنيا والاخره نسلك لهم العفو العافية في دينهم ودنياهم وأهليهم ومالهم وأولادهم أسر عوراتهم وامن روحاتهم فضهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم عزم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم ارحم الشهداء اللهم ارحم الشهداء اللهم اشف مرضاهم يا رب اللهم داو جراحاتهم يا رب اللهم حنن عليهم قلوب المسلمين انصر دعوتنا بارك خوتنا وفق قادتنا وفق قادتنا لما تحب وترضى وفق قادتنا انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين انصر من نصر فلسطين انصر من نصر المسجد الاقصى انصر من نصر بيت المقدس انصر من نصر امه الاسلام واخذل من خذل امة الاسلام يا رب العالمين اللهم مصلح ذات بيننا اصلح فساد لوبينا وجمع شملنا وحصفنا ولا تجعل بأسنا بيننا واجعل باثنا على عدونا عليك مجرم الامريكان والانجليز واليهود أنا بقول مجرم الامريكان والانجليز واليهود ومن عاونهم شايعههم وفتح لهم باب الى ديار الإسلام عليك بالصهاينه اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احد قاتل مجرمين له الحق جعيهم رجلك وعقابك لما منزل الكتاب مجري السحاب هازم الاحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اهزمهم وازلزلهم اللهم, اللهم عليك بهم لا يعجزونك اللهم صل على محمد في الأولين وصلي على محمد في الاخرين وصلي على محمد في ملء أم الدين الله اللهم عن ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعليه وسائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين وحسان يوم الدين كلهم جميعا سبحانك الله وحمده أشهدوا أن لا إله إلا أنت دكتور جمال شكر الله لك يعني هذه الدعوات وهذه الكلمات وهذا العلم الغزير الذي نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك وأن يجعله يعني قائدك إلى الجنة إنه ولي ذلك والقادر عليه يعني نشهد أنك قد بلغت نشهد أنك قبل اللّغت ونسأ الله يعني, يعني أن يتقبل, ربنا يتقبل ربنا منك. منك أن يجعله فيك ذن حسن، والسلام يؤجر الله به سلائس صانعه ومبيله ورآم به ولأنسى أن أشكر إخواننا في المسؤولين عن قناة دليل. يعني ما أمثقو وما جهزوا لكي تصل هذه الكلمة إلى أمتنا في مشارق الأرض ومغاربها أصلي الله بالك لهم في أولادي وبارك لهم في أموالي وبارك لهم في أزواجهم وبارك لهم في يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم وعزم عظمتي يغتالوا من تحتهم هم الحاضرين والغائبين وتحمل الأجمعين يا رب العالمين واجمعنا يوم في مواطن الخير وفي سوق الجنة ما. وأن يبارك في طاقم الفن الذي ما. ساهم في هذا الإعداد وأحسن استقبالنا ننسى تبا ورفاقه في في التصوير هنا ومن فوقهم طبعا المايسترو بتاع المسألة دي كلها محمد صلى الله عليه وسلم الله يبارك لوفيا زواجهم وأولادهم ويتم عليهم النعم والعافية والستة في الدنيا الأخرى ويجعل هذه يعني رخصة ينالون بها الشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم على حمد الله وسلام جزاكم أصلاً. الله خير دكتور جمال <تصفيق> مشاكل الكرام شكر الله لكم حسن المتابعة والمشاهدة وإلى أن ألتقي بكم قريبا إن شاء الله في لقاء جديد لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركات Oh.